ب س م الله الرحمن الرحيم و ا إذا ل ن ج م ه و ى م ا ض ل ص ا ح ب ك م وما غوا وما ي ن ف عن ا ل ه إنه و ى إ ل ا وحي يوحى ع ل م ه ع ل م ه شديد الاسلاميه ق و دون ى ت و وهو ا ه ب أ ف ق ل ل أ ع ى ث ندنا د ف ت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 اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى أ وله ل ا أ ن ث تلك إلا إذا إن أسماء قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء بها موسوعه ل ط ا ن إن ي ت ب ع ن الظن إلا وما و ى النابلسي أ ف س ولقد ج ء ه م من ر ه م ا ه د ى للعلوم إ ن ا تمنى ف ل ا س ل ا م ي ى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 و موسوعه ا النابلسي للعلوم ا ل ا و ل ا م ي ر د إ ل ا ا ل ح ي ا ة الله د ن ي ا ذ ك م ب ل غ م من ا ل ع ل م ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتداه ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى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 فلا ت ز ك و ا أ ن ف س ك م ه و أ ع ل ه ا ل ن ا ت أفرأيت ق ى ا ل ذ ي ت و للعلوم ى و ي أ ل الاسلاميه في ا الذي و أخرى و س ن ع ه النابلسي ع ى و للعلوم ف يرى ا ه ا ل ج ز ا ء ا ل أ وأن و ف ى إلى ربك ا ل م ي ه ى وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأن أضحك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 وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم وابغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى فباي آ ل ا ء ربك تتبارى هذا نذير النذر موسوعه ل الآزفة ل ى أزفت ي ا ل ن ه ذ ا ا ل ح س ي للعلوم ج ب و وتضحكون و ن ا ت ب ك ن أ ف ن الاسلاميه ث ت ع ج ب و و ت ض ح ك و ن و ل ا ت ب ا و ن وأنتم س ا م د و ن ف الاسلاميه س ج د